14. cüz 261. Bismillahi rahim El-İflamıratın ve ve قال معل ما تسفغ من امتنا لله وما يستخيرون يا ايها الذين انزل عليهم الذكر انك لمهجن لو ما تاتينا بالملائكه يا من الصادقين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا ما نحن نزلنا الذكر له إلا كان به يستهثون. كذلك نسنوه في غلو المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولا فتحنا عليهم بابا من السماء فالله فيه عرج لقال إنما تفكّر بصرنا بل نحن ضامن مسحورون ve lağalliğ alna fi وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا مُسْتَقَرَّ دِينِهِمْ مِنْ عَلِمْنَا وَإِنَّ ربك هُوَ ولقد خلقنا الإنسان من حمد من صلصال من حميم مثنون الجنة خلقناه من قبل من نار السماء وينظر ربك الملائكة يخلقون مشرما من صلصال من حميم مثنون فإذا سويته نتأخذ فيه من الروح فضع فسد إلى الملائكة كلهم مجمع يكون مع الساجدين. قال يا عبليس ما لك ألا تكون مع السادلين؟ قال لم أكن لأسجد البشر مخلقته من صلصال من حميم مسنون قال تخف منها فإنك رجيم إن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثنا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الاغت المعلوم قال رب بما يغويتني لا يزينن لهم في الأرض ولا يغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم شلضان إلا من اتبعك من الغابين وَإِنَّ جهنم لما وعده مجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مغسم إن المتغين في جنات وعيون تدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فِي صدورهم من غِلٍّ يخوانا على سر متغابل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمقردين نبئ عبادي أنينا الغفور الرحيم عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُمْ مَذِلًّا قَالَ لَا إلا ما تهون قط وما إنها من الغابرين فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قامون كرون قال بل جئناك بما كانوا فيه يترون بل تيناك بالحق وإنا لصالحون فأسر بهلك بقطع من الليل لا يتبينك ما حد منظور حيث تأمرون ما ظلنا إلى لذلك لم ندبر هؤلاء منظور المصيحين و جاء أهل المدينة قال إنها فلا الله ولا عَالَمِينَ قَالَ كَانَ الظَّالِمِينَ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ ve Allah ﷻ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا مِنَ الْجِبَالِ كَانُوا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ سَاعَتَ اللَّهِ لَآتِيَةٌ وَمَا أَرْسَلْنَاهُ إِنَّ رَبَّكُمْ خَالِقُ الْعَالَمِينَ وَلَهُ غَثَاءُ سَمَاوَاتٍ وَأَرْضٍ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا الذين جعلوا القرآن أعظين فربك ربك لنسألنا أنهم مجمعين عما كانوا يعملون فأصدع بما تؤمر ويعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهن آخر فسأل فيعلمون ولن قد نعلم أنك يضيق صلك بما يقولون فسبح في حمد ربك وكن من السالدين وعبد ربك عتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتاموا الله فلا تستعدلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من أعباده يناظر وأنه لا إله إلا نفتغون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نظفة فإذا هو خصم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فتعملوا أثقالكم لا بلادا لم تكونوا باليظه إلا بشق الأنفس إن ربكم ربه الرحيم والقالب والبضال والحمير لتركبوها وزينتها ويخرج ما لا تعلمونه على الله قسط تسميل ومنها جائر ولو شاء لهداكم هو الذي أنزل من السماوات لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن ذلك وتخر لكم الليل والنهار والشمس والغمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك الآية الغامية عقل وما ذرى في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآية الغامية ذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمة ضرية وتستخرجوا منه حلية وتلبسونها وترى تلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألغى في الأرض رواسياً تميد بكم أنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون فمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله العفور الرحيم. Allah ﷻ ilemaz düşürün, mağdur olun ve kimsenin yadıgunu alamayan Allah ﷻ ile yarulukuna şahıv, yarulukuna batma, gizli ve kimsenin yadıgunu alamayan Allah وإذا غيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا يساغر الأولين ليحملوا أجزارهم كاملة يوم الغيامة ومن أجزار الذين يغلونهم بغير علم الأساء ما يزيرون قد مكر الذين من غدهم فات الله بنيانهم من الغواعد فاخروا عليهم السقف من فوقهما أساهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم الغيامة يخزيهم يقول إن شركائي الذين كنتم تشاهقون فيهم قال الذين نوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين <سؤال> <سؤال> تتبفنهم الملائكة ضالين فاسئين فالقى السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب الرحمن مخالدين فيها فلبيثمت والمتجبرين وقيل للذين تغماذن ربكم قالوا خيرالذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولداور الآخرة خير ولن يمدار المتغين جنات عدنية دخلونها تَجْرِي مِنْ تحجل أنهرهم فيها ما يشاءون كذلك يزل الله الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة ضيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أفسهم يظلما فأصابهم سيئات ما عملوا ما كانوا به يستهزئون. Bana olanlarla ilgili olarak, Allah'ın ولا بَعْضَ نَاسِكُمْ أَن يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهَ آلِهَةً <سؤال> وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ <سؤال> وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا فَسِيرُوا دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا فَتَرَى الَّذِينَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَنخَرُونَ كَأَنَّهُمْ أَعْجُوزٌ مُّكَاذِبٌ إِنَّمَا تَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ فيبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما غولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبعوا أنه في الدنيا حسنة ولأجروا لآخة كفر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَهْلَ الذِّكْرِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْوَزْنِ إِنَّا جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا مَا لِبَاسًا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مَآبًا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ غِلاَّلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ فِيمْجَلَلِ اللَّهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْتُرُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ مَلَائِكَتُهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يخافون ربهم مِنْ ما يفعلون ما يأمرون و قال الله لا تتضليل إلهينثنين إنما هو إله واحد فأي يفرحون و لا أوما في السماوات والأرض و له تين و أصلبان بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرَ عَنك مِنَ الْفَرِيقِ يَخْرَبُونَ مَا تَيَمَّنُوا فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ويجعلون لِمَا يَشَاءُ وَمَنْ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْأَلُنَّ عَنِ الْمُنْفِقِينَ فَمَا لَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَمَا لَهُمْ مِنَ الْحِسَابِ وَإِذَا اشْتَرَوْا خَائِبًا بِإِثْمٍ وَلَأَنفُسِهِمْ مِثْلَ التَّمْهِرِ كَذَلِكَ مِنَ وقال الله إن الذين يظنون أنهم ما ترك ويجعلون الله ما يكرهون ويتصفون سنة من الكذب أن لهم الحسنة لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله الغدار سلنا إلى من مين غلبك فزين لهم الشياطين أعمالهم فهوا ليهم الجنة ولهم عذارٌ أليم وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلس فيه وهم درة رحمة Allah azza في في الأنعام في بطنهم ثم كلي من كل استمرات فاسلكي سبل ربك يخرج من بغونها شراب مختلف ألوان وفيه شفاه النات إن في ذلك الآية الليظام يتفكر والله خلقكم ثم يتوسفاكم ومنكم من يرد إلى أغدال العمر لكي لا يعلم بعد علم الشيئة إن الله علم وقليل اللَّهُ نَزَّلَ عَلَى مُوسَى الْأَنْزِلَ وَفِي الرِّزْقِ فَمَنْ لَنَا فَيُضِلَّهُ بِالرَّاتِ رِزْقُهُ مَعَ مَا لَكَتَيْمَانَهُمْ فَهُوَ فِي سَوَاءٍ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ فَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ve yabdu na miadun illahim aleymin kullahmizdan min alamavat ve laf şey ve la istadiyouna falat azri bolillahil amsal inna allahi alimun kumla telemur vurab Allah meselen amda mamluk illa yadir ala şey ve marazdan min narisvan pesana fahu yafiq min hisrumun jhra سَنُقْرِئُكَ فَلَا فالله جعل لكم من بيوتكم <تصفيق> سكن واجعل لكم من الجلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم الظعنكم ويوم قومتكم من أصبافها وابالها واشعارها أساسا ومتاعن الأعين فالله جعل لكم مما خلق الظلالا واجعل لكم من الجبال أكنانا واجعل لكم سرابيل تغيكم الحر وسرابيل تغيكم بسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فين تولى فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلمون عذاب فلا يخففوا عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين يشركوا يشركاهم قالوا ربنا هؤلاء لا الذين كنا ندعون من دونك فألغوا إليهم الغول إنكم لكاذبون فألغوا إلى الله يوم إذن السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون Alâdin kafâr ve sattu onları sabil Allah zilinâm alâbân بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمتنا شهيدا عليهم من آنفسهم مدئنا بك شهيدا على هؤلاء فنزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة ومشغى للمسلمين إن الله يأمر بالعدي والإحسان وإنسان إذن غربة وينهى عن الفحشاء والموكل والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذا رسول بيعت الله إذا أعهدتم من أتاها غضو بعد وقد الله عليكم كفلا إن الله علم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوتنا كثأت التقدير إيمانكم دخلًا بينكم ما تكون أممًا هي من منهم إنما يبلوكم الله به ولبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم متساوين ولكن يضل من يشاء ويحتم من يشاء ولا تسلم أنما كنتم تعملون ve la tattakidu aimanukum فَإِذَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِى السَّائِلِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْبَانِ الرَّاجِمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ تَوْكَّلُوا إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فلغل نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشار رسال الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لِسَانٌ عريبي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكلب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون بل كفر بالله من بعد إيمانه إلا من يفره وغلبه مضمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صبران فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة أن الله لا يهتبعهم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وستمعهم ورصالهم وولئك هم الغاسلون لا جرم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفر رحيم يَوْمَ تَقُومُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وما الله وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ إِلَّا اللَّهَ رَبِّكُمْ وَرَبِّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ صَدَقَةٌ إنما نُزُكَّى لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ إِلَّا اللَّهَ رَبِّكُمْ وَرَبِّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ وَلَا ولا تقولوا لما تصف أسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مساع ضليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما غصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم لكن كانوا نفسهم يظلمون <تصفيق> ثم إن ربك الذي أعملوا السوء بجهالتنا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من هذا لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمتاً ظالتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى أصراض مستقيم فآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما دعو الأستهد على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يمال غيامة فيما كانوا فيه يختلفون فدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باللتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّ عَاقِبَتُنَّ فَعَاقِبُ بِمِثْلِ مَعْاقِبٍ بِهِ وَإِنَّ صَبَارَتُنَّ لَهُ خَيْرٌ لِالصَّابِرِينَ وَاسْبِرْ وَمَا صَضَرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِّي ضَيْرًا مِمَّا يَنْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّوَّابُونَ وَالَّذِينَ هُمْ حُسْنُونَ فَدَبَّ اللَّهُ